وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أيها المشاهدون الكرام مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع جنة الحياة مع حياة الحياة نريد أن نحيا حياة الحياة نريد أن ندخل جنة الحياة نريد أن نعيش الحياة السعيدة من فينا يريد الشقاء لنفسه من فينا يريد التعاسة لنفسه من يريد فينا النصب لنفسه لا أحد إنما الكل يبحث عن السعادة والكل يبحث عن حلاوة الإيمان وعن لذة الإيمان وعن رضا رب العالمين سبحانه وتعالى ولن تكون السعادة إلا في طريق الله ولن تكون السعادة إلا مع هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام نريد أن نعيش حياة حقيقية بدلاً من أن يضحن الإنسان نفسه في العمل ليل نهار وفي النهاية يشعر بأنه يدور في حلقة مفرغة يشعر بأنه ما يعيش إلا للشهوة فقط ما يعيش إلا لللبس ما يعيش إلا للشراب ما يعيش إلا للطعام مع أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لغاية أعلى من هذا وأرفع من ذلك لذلك إخواني أردت أن أتكلم مع نفسي ابتداء ومعكم وأقول تعالوا إلى حياة الحياة تعالوا لندخل جنة الحياة وذكرت في اللقاء الماضي أننا لن ندخل جنة الحياة إلا بالأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم وما زلت أكرر وأردد لن ندخل جنة الحياة ولن نحيا حياة الحياة ولن نتذوق طعم الحياة بل ولن تذوق طعم الإيمان ولا طعم العبادات إلا بالأدب مع سيد البريات محمد عليه الصلاة والسلام ومن ضمن الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من أنفسنا التي بين جنبينا نحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من أولادنا أكثر من أموالنا أكثر من آبائنا وأمهاتنا ربما يقول الكثير الآن أنا أحب الرسول عليه الصلاة والسلام وأكثر من ولدي ونفسي وأبي وأمي وعائلتي والأرض ومن كل شيء يا إخواني لا نريد أن نتكلم فقط إنما نريد أن نتكلم ونريد أن نعمل أريني المواقف أري نفسك المواقف التي تحب فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسك فتقدم أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام على هوى نفسك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم يا الله لا يؤمن يعني لا يكون كامل الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وفيه لفظ من والده وولده والناس أجمعين وفي آخر من أهله وماله نريد أن نقف لا يؤمن أحدكم لا يكون كامل الإيمان حتى أكون أحب إليه من والده وولده لماذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الوالد قبل الولد وفي حديث آخر يذكر الولد قبل الولد ذكر الوالد قبل الولد لأن من الناس من يحب أبويه أكثر من أولاده بل ويقول الولد ربما يأتي غيره أما أبي أما أمي فلا أستطيع أن أأتي بغير أبي ولا بغير أمي وربما قدم الوالد لأنه الأسبق في الزمن وربما قدم الوالد لأن كل إنسان منا له والد وليس من الضروري أن يكون له ولد ولذلك لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده مع بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين طاع من الطاعات لكن لو أمرك أبوك بشيء يخالف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، لو أمرتك أمك بشيء تخالف هدي الرسول، ماذا ستصنع؟ هل تذكرون ما حينما أسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه ودخل على أمه، فأمُه كانت على الشرك، فقالت يا سعد أصبت؟ يعني خرجت عن الدين؟ قال أمّا بل أسلمت. قالت والله يا ولدي لأمتنعن عن الطعام والشراب والامتصاص يعني لن تسرع شعرها والامتصاص حتى أمتجائعة أو عاصشة ويعيرك الناس بي فتركها سعد بن أبي وقصا صرف تريد أن ترد عن دين رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يرجع مرة أخرى إلى الشرك أن يرجع مرة أخرى إلى الجاهلية وهي أمه وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علف وصاحبهما لم يسفي أم ولا شيء فتركه وانصرفت مر يوم والأم تعبت لم تأكل ولم تشرب ولم تنتشر فوقف أمام أمي ثم قال أم والله انظروا لمحبتي لرسول الله عليه الصلاة والسلام ومحبتي لهذا الدين بل ومحبتي لرب العالمين سبحانه وتعالى من قبل قال أمه والله لو أن لك ألف نفس خرجت نفسا نفسا واحدة واحدة خرجت نفسا نفسا تراودني على أن أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم ما تركته وثبت فأمه لما جاعت أكلت ولما عطشت شربت يعني ايه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحد إليه من والده من والدي تدخل الأم, أو تدخل الأم من باب التغليب أو من باب أن لها ولد يعني هذا ليس معناه الأب فقط ولذلك كيف إذا أمرك أبوك بأمر يخالف هذه الرسول عليه الصلاة والسلام لا ندعو للعقوق استغفر الله بل العقوق الحقيقي أن نعق رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نخالف كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام بل العقوق الحقيقي أن تستجيب لأبيك وأمك في معصية الله وفي مخالفة رسول الله فتحملهم وزرا بخلاف الوزر الذي يتكلمون به فلذلك أخي الحبيب إن أردت أن تعرف هل أنت تقدم رسول الله على أبيك وأمك فانظر إذا أمرك أبوك بأمر أو أمرت أمك بأمر وكان هذا يخالف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا تصنع؟ بل أكثر من ذلك حتى أكون أحب إليه من والده وولده وولده يشمل الولد الذكر والأنثى أنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من ابنك؟ انظر إذا مرض ولدك ماذا تصنع؟ وإذا طلب ابنك منك طلبا ماذا تصنع؟ وكيف تخاف عليه وكيف تشفق عليه وكيف إذا غبت عنه تحتضن الولد وربما دمعت عينك وربما تشتاق أن تستمع إلى صوته في الهاتف فتتصل عليه كل هذا الشوق أنت مع رسول الله أعلى عليه الصلاة والسلام تشتاق إلى رسول الله أكثر من اشتياقك لولدك وتحب رسول الله أكثر من حبك لولدك وتسارع في استجابة للأمر لرسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من ولدك وإن طلب ابنك طلبا يخالف دين الرسول يخالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم لم تنفذ لما لأنك تتأدب مع رسول الله لأنك تريد أن تحيا حياته لن تدخل جنة الحياة إلا بذلك لن تحيا حياة الحياة إلا بالأدب مع رسول الله ومن ضمن الأدب مع رسول الله أن نحب الرسول يا جماعة نحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من الأموال لكن لا أنا أخاف على عملي أخاف على عملي فأترك سنة نبي وأخافوا على مالي أترك هدي نبي عليه الصلاة والسلام بلرب ما أبتعد عن هدي نبي كل هذا في مقابلة عرض من الدنيا كل هذا في مقابلة الأموال في مقابلة منصب في مقابلة جاه أترك حبيبي رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله ويقدم أحياناً رسول الله عليه الصلاة والسلام الولد على الوالد لأن في شفقة على الولد في شفقة على الولد رضوان ربي مبتغايا وجنتي أدعوك ربي أن تفرج كربتي تريدون أن تنظروا للمحبة الحقيقية انظروا إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ماذا كان يصنع في الهجرة الكبير والصغير والذكر والأنثى يعلم النبي عليه الصلاة والسلام يسير وأبو بكر يجري فيسير خلف الرسول عليه الصلاة والسلام يمشي خلف الرسول عليه الصلاه والسلام وينظر يمنا وينظر يسرا وينظر من خلفه وبعدين يتقدم فيمشي أمام الرسول عليه الصلاه والسلام ينظر يمنا وينظر يسرا وينظر للامام وبعدين على يمينه وبعدين على يساره وهكذا فالنبي عليه الصلاه والنبي لا يلتفت فينظر النبي صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر رضي الله عنه ما مالك يا أبا بكر يعني ما لك تجري إلى الأمام وإلى الخلف مع أنه يعرف صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن كنت أمامك وأنا زير أمامك إن كنت أمامك خشيت أن تؤتى من خلفك وإن كنت خلفك خشيت أن تؤتى من أمامك وإن كنت عن يمينك خشيت أن تؤتى من الناحية الأخرى فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر أتريد أن تقتل دوني؟ أو أتود أن تقتل دوني يعني تموت أنت يا أبا بكر وأنا لا أمت يعني هل تفديني يا أبا بكر بحياتك فقال أبو بكر الصديق نعم يا رسول الله فقال ولما؟ قال أما أنا فأنا واحد من الأمة وأما أنت فالأمة كلها يا رسول الله عليه الصلاة والسلام محبة حقيقية محبة بعمل محبة بعمل أبو بكر رضوان الله تعالى عليه ثوبان مولى عند الرسول عليه الصلاة والسلام وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن أصحابه إذا غاب واحد منهم يسأل عن فنظر صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه لم يجد ثوبان ألا أين ثوبان قالوا يا رسول الله مريض فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم ليزور ثوبان فلما دخل عليه رضي الله تعالى عن ثوبان قال يا ثوبان ما الذي أمردك او ما أوجعك إيه الوجع اللي أنت بتحس بي فقال يا رسول الله هناك أمر جلست أفكر فيه همني أهمني وأغمني حتى مريض قال وما هذا يا ثوبان قال نكون معك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نكون معك ونشتاق إليك ونحن بين يديك بيشتاقوا الصحابة يحب النبي عليه الصلاة والسلام هكذا الصحابة ففكرت يا رسول الله إذ أنا ميت وأنت ميت فأنت ستكون في الجنة مع النبيين يعني في على الدرجات وأنا إن أنعم الله علي بالجنة سأكون في أقل من ذلك فهل أحرم من رؤيتك في الجنة يا رسول الله يا الله بيفكر فيه ثوبات ولذلك أنس بن مالك رضي الله عنه يخبر عن نفسه وعن الصحابة أنهم ما فرحوا بحديث كفرحهم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب المرء مع من أحب ليه لحبهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يحبه البشر فقط بل أحبه الجمادات أحبه الجمادات لما استأذنوا الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصنعوا له منبرا لكي يخطب للناس يقف عليه ويخطب للناس والقصة مشهورة فوقف صلى الله عليه وسلم على المنبر وكان يقف قبلها على جذع نخلة أول موقف على المنبر ماذا صنع الجذع فضل يئن حتى سمعه الصحابة بيئن بيتألم لما أحرم من وقفة رسول الله علي الله أكبر فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر هل تدرون ما الذي حدث احتضن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزء فسكت وهد ثم وضعه فجعله درج من درجات المنبر عليه الصلاة والسلام قال ولو تركته لظلي إن يا الله المحبة الحقيقية جماعة مشكلة ما أسهل المحبة بالكلام نقول إحنا بنحبه أيوه بنحب الرسول عليه السلام المحبة للتباعد نحب الرسول عليه السلام محبة التباعد فلذلك نريد أن نتأدب مع رسول الله عليه السلام فنحب الرسول صلوات الله وسلامه عليه نريد أن ندخل جنة الحياة وأن نحيا حياة الحياة بالأذب مع الرسول بأننا إذا سمعنا ذكر الرسول نصلي على الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اسمع ماذا يقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مح... لأن من, من الناس من يدخل على... بخيل بخيل. من يا رسول الله قال من ذكرت عنده ولم يصلي علي ولم يصلي على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرى يا الله يعني نقول اللهم صل على محمد بن محمد صلى الله عليه وسلم يصلي الله علي عشرا بسبب أنني صليت على رسول الله مرة عليه الصلاة والسلام إخواني وأخواتي لماذا لا نجعل لماذا لا نجعل لأنفسنا وردا يوميا نصلي فيها على الرسول عليه الصلاة والسلام نعم يقول رب العالمين في محكم آيات التنزيل وأريدك أن تتنبه وتتنبه لهذه الآية الكريمة يقول رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي الله أكبر ده مين اللي بيصل على النبي عليه الصلاة والسلام رب العالمين ملك الملوك خالق المخلوقات جل جلاله إن الله وملائكته يصلون على النبي وملائكته نعم جبريل جبريل ومكايل وإسرافيل وحملت العرش وجميع الملائكة لم يستثني رب العالمين أحدا اسمع اسمع إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول قتادة رحمه الله تعالى إن الله أخبر عن العالم العلوي الملائكة يعني وهو سبحانه وتعالى الرحمن على العرش السوى فالعالم هو ما دون الله جل جلاله كل ما دون الله اسمع قد أخبر الله عن العالم العلوي أنه يصلي على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الله العالم السفلي أن يصلي على الحبيب النبي ليجتمع العالم العلوي مع العالم السفلي في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عليه الصلاة والسلام. من جعل وردا لنفسه في الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يزيل الله عنه كل غم، ويكشف عنه كل كرب، ويغفر له كل ذنب. ماذا؟ ويغفر له كل ذنب. إله. في الحديث الذي حسنه فريق من العلماء من حديث أبي الرضي الله عنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله من صلاتي يعني من دعائي كم أجعل لك من صلاتي بدعا أنا ربي وأجعل وردا لنفسي كم أجعل لك منه من الصلاة نبي معنى الدعاء كقول ربنا سبحانه وتعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم يعني أدعو لهم فإن صلاتك بسببها نرحمهم إن صلاتك سكن لهم فهنا أقول كم أجعل لك من صلاتي رسول الله عليه الصلاة والسلام أجعل لك أذعي لك أديه وصلي عليك أديه صلى الله عليه وسلم فقال, فقال أبي أجعل لك ربعها قال حسن وإن زدت فهو خير لك قال ثلثها نصفها حتى قال كلها كل دعاء يكون لك فقال صلى الله عليه وسلم إذن اسمع تكفى همك ويغفر ذنبك الله أكبر ذنبك مفرد مضاف يا عم إذن يكفى همك هم إيه هم العيال هم إيه هم المال هم الزوجة هم إيه تكفى هم أو يكفى همك ويغفر ذنبك يا الله, يا الله تكفى همك ويغفر ذنبك كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فلذلك إخواني لا ندخل ولو ذكر الذاكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف مرة اذكروا وصلوا عليه صلى الله عليه وسلم نعم هناك من العلماء من يكون إن كان في مجلس واحد هل يجب عليه أن أصلي عليه مرة أم أصلي عليه في كل مرة لكن الكل اتفق على استحباب ذلك أن نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام فلذلك تعالوا نحب الرسول حبا حقيقيا ونصلي عليه ونتأدب معه لكي ندخل جنة الحياة ونعيش حياة الحياة ونشعر بلذة الإيمان وبطعم الإيمان ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رضوان ربي مبتغايا وجنتي أدعوك ربي أن تفرج كربتي